ما أونى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 عشيرتك الأقربين واخفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمدون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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنتم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 أي من قلبي يقلبون؟ بسم الله.